يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الخلق يا أمين الله صوت قلبي ينادي صلوا عليه كل نفس تعيد صلوا عليه البيت النور في البقاع المقدسة زاد الأكوان فرحاً متقلقة يا محمد زهرة الدنيا ونورها أنت رحمة ربنا في بحورها يا نبي العدل يا سراج الدجا أنت من بالغدى قد أحييت القرى يا حبيبا في قلوب العاشقين اسمك عطر على شفة المسبحين كل حبي في صلاة مسل، في مديحك كل قلبي يشتعل يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الخلق يا أمين الله صوت قلبي ينادي. صلوا عليه كل نفس تعي صلوا عليه البيت النور يا نبي الرحمه يا بدء الخلق في يوم اللقاء سكنكم ونورنا بر السماءنا صوتكم حب يملأ الarkانا على اصل البشر أنتم من نور المضيء في القدر يا حبيبا قد رفعنا كما كان في الفؤادي قد سكنتم آمانا كل آيات الجمال فيك ودعت وبخلقك الأكوان خشعت يا رسول الله يا حبيب الله يا شفيع الخلق يا أمين الله صوت قلبي ينادي صلوا عليه كل نفس ضعيف صلوا عليه اللهم صل على سيدنا محمد بعدد ألف أنفاس المخلوقات، وصلّي على سيدنا محمد بعدد أشجار الموجودات، وصلّي على سيدنا محمد بعدد سواق الأرض والسماوات وصلّي على سيدنا محمد بعدد حروف اللوحة والدعاءات، وصلّي على سيدنا محمد. بعدد كل المعدودات والمعلومات من أول أسلي وأوسط حشلي وآخي بقائه وعلى هذي وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين يا رحمتك يا أرحم الراحمين